فضينة الشيخ وفقكم الله يقول ما المراد, ما المراد بقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هل المراد الشرك الأصغر وما يؤمن أكثرهم بالله يؤمن بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية هذا معنى الآية والله أعلم لأن المشركين يؤمنون بالله بتوحيد الربوبية لكنهم يشكون بالألوهيّة نعم.